إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق أعاذنا الله عز وجل وإياكم من ذلك قال في الجواب ينقسم كل منها إلى قسمين أكبر هو الكفر وأصغر دون ذلك ينقسم كل منها إلى قسمين يعني الظلم الفسق النفاق كما سبق في الكفر عموما فالكفر ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر كذلك الظلم والفسوق والنفاق وهو الذي كذلك يعني يتكلم فيه العلماء أيضا في مسائل تتعلق بقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون فكذلك كما أنه في بعض القضايا يكون الحكم كفرا أكبر وبعض القضايا يكون كفرا أصغر كذلك الظلم كذلك الفسق كذلك النفاق فأنواع الظلم والفسق والنفاق تنقسم إلى قسمين أكبر وأصغر قال في السؤال الذي بعده ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر مثال لكل من الظلم الأكبر والأصغر قال في الجواب مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصر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 فقد ظلم نفسه ذكر في الجواب آآ نوعين آآ من الأمثلة للظلم الأكبر والأصغر أما الظلم الأكبر عافانا الله وإياكم من الظلم الأكبر والأصغر أما الظلم الأكبر فيقصد به الظلم الذي هو كفر الله بالله يقصد به الظلم الذي هو شرك يقصد به الظلم الذي يخرج الإنسان من ملة الإسلام ومثاله كما في الآية هنا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا من الظالمين أي من الكافرين ولا يذ الله هذا الظلم يعنى به هنا الشرك الذي هو الكفر الأكبر وذلك لاقترانه بما يدل على المراد به وهو الظلم الأكبر والشرك الأكبر والكفر الأكبر وهو الشرك الله اقترن ذكر الظلم بذكر الشرك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فدعاء غير الله تعالى شرك دعاء غير الله تعالى شرك ولذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يدعو غير الله تعالى ودعاء غير الله تعالى تعبد لغير الله عز وجل ولذلك فهذا من الشرك فلما ذكر هذا الأمر ثم ذكرت العقوبة فإن, فإن فعلت أو ذكر الوصف فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين دل على أن المراد بالظلم هنا هو الكفر، ولذلك هذا الظلم الأكبر الذي هو الكفر بالله عز وجل وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وهنا واضح الأمر ويتضح من الآية يعني علة وصف الظلم فيها بأنه كفر أكبر كما في يعني استدلال المصنف فإن الله قرن هذا الظلم بفعل الشرك فقال إن الشرك لظلم عظيم دل على أن هذا الظلم كفر ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون خاف الصحابة لأنهم ظنوا في أول الأمر أن المقصود مطلق الظلم مطلق الظلم فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود ليس مطلق الظلم إنما المقصود نوع من الظلم وهو الظلم الأكبر ثم بين لهم ذلك من خلال الدليل في القرآن وهو قول الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقول الله تعالى أيضا فيما ذكر من الأدلة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين هنا بمعنى وما للكافرين فالظلم هنا الكفر فالظلم هنا الكفر وهكذا كل ورود للظلم في القرآن أو في السنة اقترن باعتقاد شركي فهو يدل على الشرك الأكبر والكفر الأكبر أما إذا ورد الظلم أو ذكر الظلم مقترنا بأعمال جوارح أو سلوك فلا يدل على الكفر الأكبر إلا إذا جاءت قرينة ودليل واضح يدل على المراد من ذلك. إذن فهذا وجه للتفريق بين الظلم الأكبر والظلم الأصغر والفسق الأكبر والفسق الأصغر والنفاق الأكبر والنفاق الأصغر، وهو أن الذي يذكر مقتالاً بالاعتقاد إنما يراد به الأكبر. والذي يذكر مقترنا بالعمل فإنما يراد به الأصغر كما في المثال على الظلم الأصغر هنا قالوا مثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكره الله تعالى بقوله في الطلاق واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقاضي ظلم نفسه فكان السياق في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالطلاق وهو عدم إخراج النساء من البيوت في الطلقة الرجعية وكذلك أيضا لا تخرج من بيتها ولو في غير طلقة الرجعية إلا أن يكون ذلك عن فاحشة ظاهرة واضحة عليها الدليل فالمرأة يجب عليها ولا يجوز للزوج أن يخرجها من بيت الزوجية إلا بعد انتهاء العدة إلا بعد انتهاء العدة إلا المبتوتة إلا المبتوتة فهذه الآيات تتكلم عن أعمال وتتكلم عن أمور عملية وليست اعتقادية فمن خالف فيها فإنه يكون ظالما ولكن أي الظلم ليس الظلم المخرج من الملة ليس الظلم المخرج من الملة ليس الظلم الأكبر إنما هو الظلم الذي دون ذلك وهكذا كل نص سواء في الكتاب أو السنة ورد فيه ذلك فانظر فإن كان مقترنا بالاعتقاد فهو الأكبر وإن كان مقترنا بالعمل فهو الاصغر قال ومنه قول الله تعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه إذا فكل ما كان مقترنا باعتقاد كما نكرر فإنما يقصد به الأكبر كذلك الفسوق كذلك النفاق كما ستاتي يأتي إن شاء الله تعالى قال في السؤال الذي بعده ما مثال كل من الفسوق الأكبر والاصغر قال في الجواب مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله إن المنافقين هم الفاسقون وقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وقوله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ومثال الفسوق الذي دون ذلك قول الله تعالى في القذف الذين يقذفون أعراض الناس ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قال رؤيا أنها نزلت في الوليد بن عقبة ما مثال كل من الفسوق الاكبر والاصغر فالفسوق كذلك كما سبق كذلك فيه أكبر اصغر والاكبر يعني الكفر الفسق الذي بمعنى الكفر الذي بمعنى الكفر فمثال الاكبر الذي بمعنى الكفر الفسق الاكبر الذي بمعنى الكفر والفسق في لغة العرب يقصدون به الفساد يقصدون به الفساد فيقولون فسقت الروطبة يعني خرجت عن ما يحميها أو زال عنها ما يحميها وذلك إذا يعني زالت عنها القشرة التي تكون على الروطبة فإذا زالت القشرة التي على الروطبة هذه يقولون فسقت الروطبة لماذا لأنها صار ليس لها لباس يحميها فيقولون فسقت الروطب إذا فالفسوق فساء هو الفساد والفسوق والفساد فيه أكبر وأصغر فالاكبر مقترن كما كررنا بالاعتقاد والاصغر مقترن بالعمل إن المنافقين هم الفاسقون هم الفاسقون يعني هم الكافرون وذلك لأن النفاق المقصود هنا في الآيات إنما عني به أهل النفاق الأكبر فدل على أن الفسوق هنا هو الفسوق الأكبر هو الفسوق الأكبر وقال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فالفسوق هنا كذلك الكفر الأكبر الفسق الأكبر لأن إبليس فسقى عن أمر ربه وذلك لأنه قمر فعصى وأبى واستكبر وليس مجرد العصيان كما كررنا من قبل وإلا فقد عصى آدم ولكن الفرق بينهما أن معصية آدم لم تكن معصية آدم لم تكن من إباء واستكبار على أمر الله تعالى وإنما كانت لشهوة وندم وتاب إلى الله تعالى أما إبليس فقد كان لاستكبار وإباء لأمر الله عز وجل ورفض لامر الله سبحانه وتعالى ولذلك كفر ولا الله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فدل على أن الفسوق هنا المقصود هو الكفر الأكبر لأن إبليس رفض الإنقياد أما ادم فلم يكن في قلبه أبدا زوال انقياد أو رفض انقياد وإنما عصى بشهوه أما آآ آآ أبليس فإنه رفض الانقياد لأمر الله تعالى وأبا واستكبر قال وقوله تعالى ونَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَوْمَ سَوِئْنَ فَاسِقِينَ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الخبائث. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين فالفسوق المقصود هنا الفسوق الأكبر الكفر المخرج من الملة وذلك لأن قوم لوط دلت الأدلة في الكتاب والسنة على أنهم كفروا بالله عز وجل الكفر الأكبر فلما قال الله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث أي نجيناه من قرية الكافرين إنهم كانوا قوم سوء فاسقين لأنهم فسق الفسق الاكبر فكفر قوم لوط كان من جهتين كفر الاعتقاد من جهة التوحيد وكفر كذلك السلوك والعمل ولا بالله ولذلك فالمقصود هنا بالفسوق هو الفسوق الأكبر كانوا قوما فاسقين اي كانوا قوما كافرين ولا ومثال الفسوق الذي دون ذلك قول الله تعالى في القاذف ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون وذلك لان هذا العمل الفسق وإن كان شيئا من الذنب لكنه ليس المخرج من المله لان المقصود به الفسق المتعلق بالعمل وليس بالاعتقاد المقترن بالمخالفه في العمل وليس المخالفه في الاعتقاد فالفسق الذين يقذفون بغير بينه وإن كان فعلهم شنيع لكنه ليس الكفر المخرج من الملة وإلا فقد جلد في القذف ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أشراف الصحابة لكن وقعوا في هذا الذنب لما قالوا في عائشة ما قال المنافقون ولم يكفرهم أحد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فدل على أن المقصود بالفسق هنا هو فسوق العمل وهو الذي دون الفسق الأكبر وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباء فتبينوا أن تصيبوا, تصيبوا قوما بجهاله إن جاءكم فاسق بنباء الكاذب يسمى فاسق لأن الآية سبب نزولها دل على ذلك قيل نزلت في الوليد بن عقبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى قوم يأتي بالزكاة وجباية الزكاة وكان بينه وبين القوم شحناء قديمة فلما تأخر القوم ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عق الوليد بن عقب إليهم فلما اقترب من يعني أرضهم وكانوا قد استأخروا عامل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي إليهم للزكاة فقالوا نأخذها ونذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحملوا صدقاتهم وخرجوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآهم الوليد من بعيد فقال إنهم خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى المدينة وقال إنهم قد تجهزوا لقتالك يا رسول الله فكان الأمر أن تبين النبي صلى الله وتحقق الأمر فلم يكن كذلك فأنزل الله وإن جاءكم, ف... الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا ف... وكان الوليد من الصحابة فدل على أن الفسوق المقصود هنا ليس الفسوق المخرج من الملة ولذلك فهذا فسوق متعلق بعمل مقترن بعمل وليس هو الفسوق الأكبر الذي يقترن به على اعتقاد الفاسد أي نعم. ثم قال في السؤال الذي بعده ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر قال في الجواب مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة وقوله, وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم البقر صدر سوره البقر كله تقريبا بيتكلم عن المنافقين واوصاف للمنافقين وأن النفاق المقصود هو النفاق الأكبر إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى قول الله تعالى في سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ما المقصود في هذه الآيات؟ أي من النفاق المقصود هنا النفاق الأكبر أو الأصغر النفاق الأكبر لأنه اقترن بذكر من فسدت عقيدتهم من فسدت عقيدتهم فكان المقصود هنا النفاق الأكبر كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول ومن كانوا معه وقول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وغير ذلك من الايات فهذه أيضا في النفاق الأكبر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. اعتقاد هذا ولا عمل فقط. هذا اعتقاد. عمل أصله الاعتقاد. قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فلما اقترنا ذكر النفاق بسوء الاعتقاد دل على أن المراد بالنفاق هنا النفاق الأكبر ولياذو الله ثم قال ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث داء النفاق الذي هو دون النفاق الأكبر آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤمن خان قال وحديث اربع من كنا فيه كان منافقا مثل هذه الاحاديث وهذه النصوص يعنى النفاق فيها بالنفاق الاصغر وليس النفاق الاكبر ايه المنافق ثلاث آية المنافق ثلاث آية المنافق النفاق العملي و لو رجعت إلى وصف النفاق من حيث الأصل في اللغة لعلمت أن المقصود به هنا النفاق العملي وذلك أن النفاق هو إظهار شيء بخلاف ما في الباطن إظهار يعني معنى النفاق في الشرع إظهار خلاف الباطن وفي اللغة أن المنافق له سمي منافقا من النفق لأن النفق له مخرجان أو له مدخل ومخرج فهو من هنا مرة ومن هنا مرة والمنافق في داخله فيستطيع أن يخرج لك من هنا ويستطيع أن يخرج لك من هنا مؤمن مع المؤمنين كافر مع الكافرين والعاذوا الله ولذلك فالمقصود في هذه الأحاديث النفاق العملي وليس النفاق الأكبر الاعتقادي لماذا؟ لأن المسلم اعتقاده صحيح، فإذا عمل خلاف هذا الباطن الطيب بأن كذب، بأن وعد وأخلف، بأن اذا خان كان منافقا في عمله، وإن كان القلب ليس قلب منافق، ولذلك هذا يسمى النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. أما من فسد باطنه فهذا يسمى النفاق لاعتقادي ولو أحسن ظاهره ولو حسن من ظاهره فهذا يسمى النفاق لاعتقادي فساد القلب ولياذب الله وهذا هو النفاق الأكبر وأما في الأحاديث فيقصد به النفاق الأصغر وحديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا خالصه بعض الناس أيضا ربما يختلط عليه المعنى خالصة يظن أن المقصود به يعني هو نفاق كنفاق عبد الله بن عوين السلول ومن كانوا معه خالصا لا إنما المقصود أي أنه أتى بأبرز أفعال وأعمال المنافقين أبرز أعمالهم وأشهر أعمالهم بهذه الاربعه إذا حدث كذب إذا وعذا أخلف إذا أتوا من خان إذا عاهد غدر هذه أبرز صفات المنافقين وإلا للمنافقين أكثر من ربما مئة وصف من أوصاف الزميمة لكن هذه أبرز صفات المنافقين لأنه يحدث ويكذب لأن أعظم قضية هو كذب فيها قضية الإيمان فقال بلسانه ما لم ليس في قلبه وهكذا نعم إذن فالظلم والفسوق والنفاق منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر فالأكبر ما اقترن بفساد الاعتقاد والأصغر ما اقترن بفساد السلوك والعمل اي نعم ثم قال في السؤال الذي بعده ما حكم السحر والساحر ما حكم السحر والساحر قال في الجواب السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة قال وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى قوله تعالى ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ما حكم السحر والساحر هذه أيضا مسألة من المسائل التي تتعلق بالتوحيد وهذه مسألة من مسائل التي يقع معها الإنسان في الشرك والكفر ولا ياذب الله السحر فما حكم السحر والساحر فالسحر قبل هذا وذاك هو نوع من العمل الخفي نوع من العمل الخفي والسحر كما ذكر هو في الجواب متحقق وجوده وتأثيره متحقق وجوده وتأثيره يعني بها أن السحر له حقيقة العبارات دي عبارات مهمة جدا متحقق وجوده وتأثيره وذلك لأن هناك من أهل البذع بل ونسب إلى بعض أهل السنة نفي حقيقة السحر نفي حقيقة السحر فأهل الجهل والبذاء يقولون لا حقيقة للسحر وينكرون السحر والصحيح أن السحر ثابت بالكتاب والسنة فإن من أعظم ما يدل على ذلك في القرآن قول الله عز وجل واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وذكر الله أمر السحر في مواضع كثيرة في القرآن كما هو في شأن مواجهة الأقوام للأنبياء فكثيرا ما قال الأقوام للأنبياء هذا ساحر والفرعون كان له سحره وغير ذلك مما يدل على وجود السحر حقيقة والسحر قديم من قبل سليمان عليه السلام وإلا فبعضهم قال السحر لم يعرف إلا في بعد زمن سليمان وهذا ضلال وكذب وإلا فالسحر كان معروفا قبل زمن سليمان فكان في زمن موسى وكذلك في الأنبياء السابقين اتهموهم بالسحر وهكذا فالسحر له حقيق وموجود وله تأثير كذلك له تأثير خلافا لمن قال أن السحر هو عبارة عن تخيل وتوهيم وهذا ذهب إليه بعض أهل السنة كابن حزم رحمه الله تعالى ونسب للامام أبي حنيفة لكن في نسبته نظر والصحيح أن السحر له تأثير وليس مجرد توهيم وتخيل فقط فهذا نوع من أنواع السحر فمن أنواع السحر سحر التوهيم وسحر التخيل فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وهذا نوع من السحر لكن لا يمنع أن للسحر تأثير على الأعيان له تأثير على الأعيان لكنه لا يغير الأعيان لا يغير الأعيان يعني لا يقلب مثلا يعني الحيوان إنسان مثلا ولا يقلب الإنسان حيوان لا لا يقدر السحر على ذلك لكن للسحر تأثير على الأشياء والأعيان أي نعم فمنهما يقتل ومنهما يمرض ومنهما يسبب يعني العمى والشلل ومنهما يفرق بين الزوجين ونحو ذلك هذا كله موجود في عالم الناس والسحر له هذه المؤثرات ولو هذا التأثير فمنهما يؤثر كما ذكرنا على الأبدان ومنهما يؤثر على العقول منهما يؤثر على العقول وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم ينفي حديث السحر وهذا خطأ وقع فيه أيضا بعض أهل السنة ومن يعني من بعض المتأخرين محمد ذلك ونفوا حديث السحر حديث لبيد بن عاصم وهو حديث صحيح والسحر الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم فيه كان ليس له تأثير على الشرع ولا على عقل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان تأثيره على بدن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع الله عز وجل عنه ذلك وشفاه سبحانه وتعالى وهذا لأجل بيان قضيه عظيمة إنه قد يقول قائل كيف يقع السحر على النبي والانبياء من الممكن في حال سحرهم هذا أن يقولوا شيئا فهذا الأمر لابد أن تفهم أن الأنبياء إذا وقع ذلك فيهم كما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما لا يكون لذلك تأثير على الشرع إنما وقع التأثير على البدن ولا يقرون عليه الصلاة والسلام على شيء أبدا يحصل بالخطأ أو نحو ذلك ثم كذلك فإن الله أراد حكمة عظيمة وهي أن الأنبياء بشر يصيبهم المرض ويصيبهم المؤثرات المرضية ونحو ذلك لكن سرعان ما يزول لطاعتهم لله سبحانه وتعالى وقد أنكرت المعتزله تاثير السحر والاشاعره لهم أيضا انحراف أيضا في الكلام في السحر بل وبعض يعني الاتجاهات الاسلاميه الـ الـ المعاصرة كان لبعضهم كلام مخالف لأهل السنة في مسألة السحر إلى وقت قريب، ولكن يعني لهم رجع والحمد لله عن ذلك. قال السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، مع مصادفة القدر الكوني يعني ماذا ليس ما يفعله الساحر فيؤثر به مثلا على بدن إنسان أو على يعني عقله أو نحو ذلك. ليس هذا خارج عن تقدير الله تعالى فليس شيء في الكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وأما ما فعله الساحر فهذا موافق لتقدير الله تعالى كما هو سائر الاعتقاد في مسائل الشر فالشر ما وقع إلا بإذن الله عز وجل كذلك وقوع السحر ما وقع إلا بإذن الله عز وجل ولذلك قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فالساحر والسحر ليس يؤثر بذاته التنبيهات اللي بنكررها دي أخونا مهمة جدا فالسحر ليس يؤثر بذاته السحر مش مؤثر بذاته إنما يؤثر بإذن الله عز وجل فلو أتى إنسان ففعل سحرا وفعله آخر الله تعالى إذا شاء أجرى على هذا أسباب تأثيره وأبطل هذا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله والسحر كذلك أو السحر كما ذكرنا لا يقدرون على تحويل الأعيان يعني لا يحولون الأشياء حقيقة إلى أشياء أخرى لكن يحدثون فيها تاثيرا اي نعم اما تأثير على العيون الرائيه واما تأثير على مظهرها لكن يحولونها تحويلا كاملا لا يعني تحويل الحبل مثلا الى حية هذا لا يمكن لا يقدر السحر على تحويل الحبال الى حيات ولذلك كان سحره سحرت الفرعون عبارة عن سحر تخييل فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فهي عبارة عن حبال لكن الناس رأوها بسبب السحر كأنها حيات ولذلك مما يدل على ذلك لما ألقى موسى عصاه تحولت إلى حية حقيقة أم أنها كان يراها الناس حية حقيقة لأن فما فعله موسى ليس سحرا إنما كان معجزة معجزة فالمعجزة بإذن الله عز وجل والمعجزة ليس يدعي فيها النبي قدرته هو بخلاف الساحر الساحر يزعم أن هذا الذي يفعله إنما هو بقدرته هو ولذلك يخيب الله عمله أما المعجزة فهي الأنبياء والنبي لا يزعم في ذلك قدرة لنفسه وإنما يقول هذه قدرة الله تعالى وهذا تأييد من الله تعالى ولذلك مما دل على أن السحر كذلك لا يقدرون على تحويل الأعيان ماذا في المشهد نحن نحكي جزاك الله خيرا أنهم لما رأوا حية موسى أي العصر التي ألقاها فتحولت حية حقيقة قالوا آمنا برب هارون وموسى لماذا؟ لأنهم علموا أن موسى ليس ساحراً. فهم أكبر السحرة فعلموا أن هذا الذي حدث ليس سحر لما هي معجزة ولذلك لو كانوا يقدرون على تحويل الأعيان لقالوا ماذا الله يفتح عليك لقالوا هذا أصحر مننا لالوا أن موسى ساحر بس هو إيه؟ أقوى مننا شويه كانوا ممكن يقولوا كذا لكنهم لما كانوا يعلمون أنهم لا يقدرون على تحويل الأعيان فقالوا آمنا برب هارون وموس ولذلك فالساحر لا يقدر على تحويل الاعيان قال وتأثيره ثابت في الاحاديث الصحيحه ثم قال واما الساحر هنا دي مساله اخرى في في في الجواب نفسه وهي حكم الساحر حكم الساحر حكمه قال وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى قوله ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الأخرة من خلاق ما ليش خلاق في الأخرة ما نصيب وهو الكافر ولذلك حكم الساحر تكلم في ذلك علماء السلف والخلف رحمهم الله تعالى فحكم الساحر عند جمهور سلف الأمة الكفر مطلقا, الكفر مطلقا وذلك لقول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وكذلك قول الله عز وجل هنا فيتعلمون وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وقوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق وهذا كل يدل على الكفر فالسحر كفر فالسحر كفر والساحر كافر, والساحر كافر إلا أن هناك تفصيل آخر ذكره أيضا بعض أهل العلم وهو أن القدر الذي يصير به كافرا اختلفوا فيه اختلفوا في القدر الذي يصير به كافرا فإن كان قال بعضهم يعني إن كان السحر الذي فعله يأخذه عن الشياطين أو يدعي به قدرة وتصريفا مع الله تعالى فهذا كافر عندهم جميعا وأما إن كان سحره هذا هو العاب وأشياء من باب خداع العيون نحو ذلك ولا يقول أنه له فيها قدرة نحو فلا يكفر لكن يعذر ويؤدب ويمنع من ذلك ويمنع من ذلك وذلك لعدم يعني ذلك لأن في ذلك ذريعة أن يتوهم الناس قدرة هذا الرجل أو هذا الإنسان على تغيير الأعيان حكاية الساحر اللي يقول لك الساحر العظيم يجوم في وسائل الإعلام ولا حول ولا قوة بالله الساحر العظيم ومن القصص الطريفة التي ذكرها ابن كثير في الآية. أن الوليد بن عقبة اللي هو كنا عليه في الحديث بتاع لا بتأت جاءكم فاسق بنبئ فالوليد رضي الله عنه بن عقبة بعد طبعا خلافة الأمراء الخلفاء فتولى بنو أمية فكان الوليد بن عقبة من أمراء بني أمية فدخل عليه أحد المهاجرين وعنده رجل يلعب بألعاب ويعمل يعني أعمال هي في ظاهرها وحالها سحر ويزعم أنه هو الذي له قدرة على هذا الفعل وذلك أن هذا الرجل كان يفعل ماذا؟ كان يأتي بالرجل ويأتي بالسيف ويضربه فيفصل رأسه وثم بعد ذلك يصرخ ينادي فتأتي رأسه فيجعلها في مرة أخرى فكان الناس يقولون يحيي الموت يحيي الموت فلما سمع بذلك هذا المهاجري انثبتت القصة يعني فجاء فدخل على الوليد بن عقبه وهذا الرجل السحر يلعب بين يديه هكذا فأتى بسيفه وضرب عنق السحر فغضب الوليد فقال إن كان يقدر فليعد رأسه إلى نفسه طيب شوه بيعيد رأس الرجل يرجع رأسه هو وإني يعني علمت أن الساحر حده القتل أو كلمة نحوه ولذلك فالسحر إذا كان يأخذ عن الشياطين أو يقول ذلك اعتقادا منه أنه بقدرته أو له قدرة على التصريف ونحو ذلك فهذا كافر باتفاقهم قال وأما الساحر فإن كان ما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر أي نعم. ثم قال في السؤال الذي بعده ما حد الساحر حد الساحر طيب الساحر كافر الساحر كافر خصوصا يعني إذا كان على التفصيل اللي ذكرناه كافر طيب هنا يقول ما حد الساحر قد تقول أنت الله كافر لسه نقول ما حد الساحر هنا مسألة مهمة وسط السؤالين وهي هل للساحر توبة وهل يستتاب الصحيح من أقوال العلماء اختلفوا لكن الصحيح من أقوال العلماء أن للساحر توبة وأنه يستتاب يعني إذا حتى ضبط ساحر لا يضرب عنقه يعني مباشرة وإنما الأفضل أن يستتاب أفضل أن يستتاب ويطلب منه أن يتوب إلى الله عز وجل إلا أن يكون قد قتل بسحره فيقتل قصاصا كما هو قول الشافعي رحمه الله فالساحر يستتاب وتقبل توبته انتاب أما حد الساحر قال روى الترمذي عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف ولكن هذا الحديث ضعفه الشخد الباني وبعض أهل العلم قال وصحح وقفه أي الترمزي وقال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي رحمه الله تعالى إنما يقتل, يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر إذا كان سحره اللي بيعمله ما يبلغ الكفر كما ذكرنا كاعتقاده التصرف والقدرة وأنه يستطيع أن يغير ويقدر الأشياء ونحو ذلك فهذا كافر على يعني قول جماهير أهل العلم فأما إذا عمل دون الكفر فلم يرى عليه قتلا الشفيع يقصد هنا إذا كان سحر عبارة عن ألعاب ونحو ذلك زي الجماعة اللي هو الحاوي عندنا هنا في بلادنا. اللي هو الرجل اللي بيلعب بالأشياء وينخلها ويطلحها وشافي يحطها في كمه وشافي يطلحها من هنا ونحو ذلك فإذا كان هذا يقول لا أنا ليس هذا بقدرة ولا سحر إنما أنا هذا أفعله نوع من خفة الحركة ونحو ذلك فهذا ليس بسحر هذا ليس بسحر فأما إذا عمل دون الكفر فلم يرى عليه قتلا قال وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان ابن عفان وجنده ابن عبد الله وجنده ابن كعب وقيس ابن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمه الله يعني ثبت عنهم قتل السحر وقد صح في الحقيقة يعني وإن كان حديث حد الساحر ضربة بالسيف لكن صح عند البخاري وعند الإبام أحمد حديث عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل في الأمصار اقتلوا كل ساحر وساحره اقتلوا كل ساحر وساحرة فدل على أن حد الساحر هو القتل في روايه الامام احمد قال الراوي فقتلنا ثلاث سواحر وروي عن حفصه انها كانت لها جاريه دبرتها فسحرت لحفصه رضي الله عنها سحرت دبرتها يعني جعلت حريتها أو يعني جعلت يعني عتقها مقترنا بموتها فاستعجلت هذه الجرية موت حفصة فسحرت لها لتقتلها فلما ثبت ذلك أمرت حفصة بقتلها إذا صح الخبر إذا صح الخبر ثم قال في السؤال الأخير قال ما هي النشرة وما حكمها ما هي النشرة وما حكمها قال النشرة حل السحر عن المسحور فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك ما هي النشرة كما ذكر النشرة من النشر وهو الحل وهو الحل بعد القيد ينتشر بعد قيد وثميت بذلك لأنها تكون لي الذي آه آه يعني أصيب بسحر فينشر له يعني يحل عنه السحر يحل عنه السحر فقال النشر حل السحر عن المسحور فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان يعني بعض الناس يقول يجوز مثلا أن نحل السحر أو نرفع السحر عن المسحور بسحر اخر فيقول فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان لا يجوز ولذلك بعض الجهل من المسلمين عندهم بعض المرضى مثلا سواء مصابين بسحر أو بغيره يذهبون إلى السحرة خصوصا القساوسة وهذا أشنع في الأمر بعضهم يذهب إلى القساويس في الكنائس ويجري القس على المسلم سحرا جديدا سحر طبعا يعمل تأثير فترة من الفترات ثم ينتكس المسلم ثم ينتكس نعم. فهل يجوز حل السحر بالسحر؟ الجواب لا لأنه من أكثر من جهة حرام أولا لأنه فيه معاونة للساحر على سحريه. هو لما يروح للساحر إذن معناه بيعين الساحر على سحره وجه آخر فيه إقرار للساحر على فعله الذي يفعله وأيضا وجه آخر وهو أن فيه تقرب للشياطين لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين لأجل أن يجري السحر والحقيقة إن أكثر السحره والعاذ بالله يعملون بهذه الطريقة أكثر السحره يعملون بهذه الطريقة كيف يأتي على إنسان هو يعرفه هو عرفه ممكن يوم يفعل له سحرا يأخذ أشياء من أشياء أو نحو ذلك ويفعل فيها سحر ويصيب بالسحر لعلمه أن أهل هذا المسحور في الغالب هيفعلون ماذا هيأتون إليه الحق المريض بتاعنا مصب بسحر يوم يقول له ما أنا لكم السحر وهو مش بيفك السحر ده بيعمل ايه سحر جديد ولياذ بالله ففي ذلك أيضا إعانة للصحرة على باطلهم هذا ونشر السحر قال وإن كان بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك إن كان بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك والرقى والتعاويذ المشروعة منها الذكر وقراءة القرآن والدعاء وغير ذلك مما يأتي في الأسئلة التي بعد هذا السؤال بإذن الله تعالى نقف على ذلك إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى قولوا قولي هذا وأستغفر الله ريب